سورة القمر. سوره القمر سوره القمر ان الاعتقاد المبني على الظنون والاوهام الكاذبه وعلى ترك الاعتقاد بالقطعيات ستترتب عليه عقوبات دنيويه هذه العقوبات لا تاتي فجاه انما تسبقها النذر والمصائب بصورها المتعدده من هذه النذر ظهور اشراط الساعه المنذره باقترابها كانشقاق القمر وقتربت الساعه انشق القمر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وتتوالى الأشراط إلى أن ينفخ في الصور يوم يدعو الداعي الى شيء نكر ومنها الانذار بالمصائب التي هي صور مصغره لعقوبات الاقوام السابقه كالانذار بالمطر الغزير والفيضانات وانفجار البراكين وتفجر الأرض بالمياه وفجرنا الارض عيون منذره بعقوبه كعقوبه قوم نوح فهل من مدكر؟ ومنها الإنذار بالرياح الشديدة والعواصف والاعاصير وريح الدبور وشده البروده ريح مصرصره والغيوم السوداء والإنذار بكثرة المصائب في يوم واحد منذرة بحلول عقوبه كعقوبه قوم عاد فهل من مذكّر ومنها الإنذار بقلة الماء وتعور توفره وصياح الرعود ولمعان البروق انا ارسلنا عليهم صيحه واحدة فكانوا كهشيم المحتضر والإنذار بالصواعق والحرائق والزلازل منذره بحلول عقوبه كعقوبه ثمود فهل من مدكر ومنها الإنذار بالرياح الرمليه والغبار والشهب والنياهك إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حاصبا إلا أهل الوط لا سِيَّمَا تلك التي تصبح الناس بُكْرَةً وَكَذَا الإنذار بِانْتِشَارِ الْأَوْبِئَةِ الْمُسَبِّبَةِ لِعَمَى الْعَيْنِ مُنْذِرَةً بِعُقُوبَةٍ كَعُقُوبَةِ قَوْمِ لُوطٍ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ وَمِنْهَا الْغَرَقُ الْمُنْذِرُ بِعُقُوبَةٍ كَعُقُوبَةِ دَوْلَةِ الْفَرَاعِنَةِ وَمِنَ الْمُنْذِرَاتِ الْهَزَائِمُ فِي الْحُرُوبِ وهزائم الجيوش العظيمه هزيمة النكراء مع اكتمال قوتها وعظمتها وعددها وعتادها مذكرة بعقوبه كعقوبه جيش الفراعنه فتراها تهزم على يد دول صغيره سيهزم الجمع ويولون الدبر ومن المنذرات تفرق الشمل ومنها الشعور بالضيق والحيرة والضياع والعذاب القلبي الذي يضرم القلب نارا ويسعرها ومن المنذرات التخويف بالعقوبه الاخرويه ومعايشتها وتصورها في الأذهان إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر فمن لم يتذكر بهذه المنذرات فليعلم أن دمارهم ما هو الا بكلمه الهيه واحده تهلك كل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولكن لكل عقوبه موعد مقدر في اللوح المحفوظ ولا تقع هذه العقوبات والنذر إلا بعد عهد موثق مكتوب مستطر يحصي صغيره وكبيره وكل صغير وكبير مستطر هذا للمجرمين أما من تذكر بهذه المنذرات وانتفع اتق الله تعالى فهو في مأمن من هذه العقوبات انه في مقعد صدق عند مليك مقتدر جعلنا الله منهم هذا مقصد سوره القمر أن الله تعالى يسبق العقوبات الدنيويه بالنذر المذكرة وأعظم النذر القرآن الكريم لذا تكرر فيها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر وتكرر فيها ذكر لفظ النذر سوره الرحمن سوره الرحمن لا يظنن العبد أن جميع ما سبق من النذر والوعيد يقتضي أن الأصل هو العقوبه بل ان الله تعالى قد سبقت رحمته غضبه فقد كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غضبه ولكن الله جل في علاه انذرهم بالنذر لاجل أن ينتبهوا إلى مصالحهم الحقيقيه والسعاده التي تنشدها البشرية فيتقلبوا في ربوع بساتينها ويستنشقوا عبير ورودها ويرتشفوا رحيق ازهارها ويقطفوا نضيد ثمارها ان اصل هذه السعادة قائم على التعرف على الله تعالى الذي تجمل باسماءه الحسنى وصفاته العلى وقائم على معايشه جماله فهذا اعظم ما اكرم الله به عباده ورحمهم به لقد عرفهم الله على نفسه باسمه الرحمن وجللهم بثمراته من الرحمات المتنوعه فهو اعظم اسم لله تعالى بعد اسم الله فمن ثمرات هذا الاسم أن انزل على عباده كلامه وهو القرآن الذي عرفنا به على نفسه فبين لنا فيه اسماءه الحسنى وصفاته العلى وعلمنا به دينه وشريعته التي نتقرب بها إلى جلاله علم القرآن ومن رحمته ان خلق الانسان فميزه بان علمه البيان والفصاحه فتميز بهما عن سائر المخلوقات ومن رحمته أن علمه حساب الوقت والزمن وكيفية استغلاله وادارته الشمس والقمر بحسبان وهو طريق النجاح والوصول إلى الهدف والغاية للفرد والجماعه وعلمه العبادة والسجود لله تعالى وحده وهو أصل وجود البشرية وخلق الكون وعلمه العدل وقوانينه الذي به قامت السماوات والأرض وقامت الامم والدول ورفع السماء ووضع الأرض فمن أقام العدل وحكم به ارتفعت نفسه فكانت سماويه ومن طغى وضعت وذلت فكانت ارضيه والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان كل ذلك نعم معنويه ومن رحمته ان اكرم الانسان بالنعم الحسيه الماديه التي لا تعد ولا تحصى منها أن وضع الارض فجعلها موضعا لراحه الإنسان لا سيما وقد جب له على النوم فعليها ياخذ قسطه من الراحه والارض وضعها للأنام ومن رحمته ان اكرمه فيها بكرام النعم والطعام والزينه والروائح العبقه ومن رحمته أن حفظه في أصل خلقه إذ خلقه من صلصال برغم من انه كالفخار إلا أنه لم تصبه النار كسائل الفخار تكريما له فكرمه على الجان المخلوق من لهب نار ومن رحمته ان اكرمه بالنعيم السماويه التي ينتفع بها كشروق الشمس وغروبها واختلاف الشروق والغروب لتتحقق له منافع كثيرة رب المشرقين ورب المغربين ومن رحمته ان اكرمه بالنعيم البحريه والمائيه فخلق البحار بانواعها وما تضمنت من منافع ليستعذب ماءها وينتفع من حليها والتنقل فيها وغير ذلك من منافع البحار يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لقد أكرمه الله تعالى بجميع انواع النعم واعظم تلك النعم على الإطلاق ما يكرم الله به عبده من الاخلاص لله تعالى والتذلل بين يديه بسؤاله وتوفيقه للعمل الصالح ليحظى بالنظر إلى وجه الله تعالى الذي ملئ جمالا وجلالا واكراما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فهذا من أعظم جميع النعم المخلوقه فمن فرط في هذه النعمه نعمه التعرف على الله تعالى باسماءه وصفاته والتعرف على رحمته والعمل للحظوة بالنظر إلى وجهه فقد سلك بنفسه طريق الشقاء واختار طريق الغوايه وسيفرغ الله له لا سيما يوم القيامة حين تنشق السماء فتكون حمراء وردة كالدهان فيؤخذ حين اذ بنواصي والاقدام ويصلى فيه حميم آن بينما من تعرف على جلاله باسماءه الحسنى وصفاته العلى فإنه يترقى في الملكوت الاعلى لكل مقامه على قدر تعرفه على الله تعالى وعلى قدر معايشه جمال الله وجلاله واسماؤه وصفاته فمنهم اهل الاحسان ولمن خاف مقام ربه جنتا في اعلى درجات الجنان يتقلبون في اعلى درجات النعيم واللذه والفخامه ومنهم من هم دونهم ومن دونهم جنتان إن جميع هذه النعم الحسيه التي يتقلب فيها العبد في اعلى مراتب النعيم في الجنة لا تعادل نعمه التعرف على اسم واحد لله تبارك وتعالى ومعايشته لا سيما إذا مقترن بدخول الجنة فَهَذَا أَعْظَمُهَا نَعِيْمًا وَبَرَكَةً تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ هَذَا مَقْصَدُ سُورَةِ الرَّحْمَنِ أَنَّ نِعْمَةَ التَّعَرُّفِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بَل عَلَى اسْمٍ وَاحِدٍ لِلَّهِ تَعَالَى لَا تُعَادِلُهَا نِعْمَةٌ سُورَةُ الْوَاقِعَةِ, سورة الواقعة. يتحقق للعبد كمال التعرف على الله تعالى وكمال التنعيم باسماءه وصفاته وكمال الزلفة والقربه يوم يلقى الله تعالى حين يكون عن يمينه يوم يرفع الله أقواما ويخفض آخرين خافضه الرافعه يوم تزول زهره الدنيا ويزول جاهها زوالا لا رجوع فيه يوم ترتج الأرض وتتزلزل يومئتها و فيه الكبرياء المزعوم والعظمة الكاذبه حتى تر الجبال الكبيره العظيمه العالية الرفيع تبس فتتفتت وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا حينئذ ينقسم الناس إلى ثلاثه اقسام مرتبه ترتيبا تنازليا على قدر تعرفهم على الله تعالى في الدنيا وعلى قدر تنافسهم في معرفة أسمائه وصفاته والعمل بمقتضاها وعلى قدر قربهم من الله تعالى ليتحقق النعيم يومئذ على اكمل صوره والعذاب على اتم صوره ان اعلى درجات النعيم يحصل عليها أولئك الذين هم اكثرهم علما بالله تعالى وباسماؤه الحسنى وصفاته العلى وأحسنهم عملا بمقتضاها فهم اقربهم اليه وهم اولئك المقربون فيتمتعون باكمل السرور حليه على سرر موضونه واكمل المجالس وامتعها متكئين عليها متقابلين واكمل الخدمه واكمل انواع الشراب والطعام والنكاح لقد كملت قواهم فارتقوا إلى اعلى درجات النعيم واعلى مقام وهو لقاء الله تعالى لقاء رضا ورحمه وموده ليستمتعوا بالنظر إليه وهم يتلقون منه السلام قيلا سلاما سلامه في اقرب منزله منه هذا فضلا عن جميع ألوان النعيم التي يتنعم بها أصحاب اليمين فالسابقون يتنعمون بها من باب أولى وتوجد فرصة أخرى لمن دون هؤلاء وهم اصحاب اليمين ممن يؤتون كتبهم بايمانهم وهم عن يميني الرحمن متنعمين بانواع البساتين والثمار والظلال وفخامه الفرش متمتعين بالحور العين باكمل اوصاف الانوثه عربا اترابا لأصحاب اليمين واما أصحاب الشمال ممن يؤتون كتبهم بشمالهم فهم في اشقل الاحوال وأتم البؤس واسوء بيئه ومعيشة في سموم وحميم ولهم اخبث الطعام واسوء الشراب انهم وقعوا في الحنث العظيم فلم يوفوا بالميثاق الالهي فاشركوا بالله تعالى وكفروا به وبالبعث وكانوا يصرون على الحنث العظيم إن أحوال الناس يومئذ اتم واكمل من أحوالهم الدنيوية نعيما وعذابا فلماذا استبعاد هذا الأمر برمته اليست لنا القدرة المطلقه ألسنا نحن الذين خلقنا المني المتضمن لمادتكم الوراثيه افرايتم مهتمنون الا لسنا نحن الذين رقيناكم فيها اطوارا إلى أن خرجتم بصورة أكمل ولكننا قدرنا فيكم نوعا من الضعف وهو الموت لننقلكم بعده إلى اطوار أخرى حتى تكتمل احوالكم نعيما وعذابا فقدرتنا المطلقه وقدرتنا على خلقكم من المني والتراب النشئه الأولى إلى حالة أكمل في الدنيا دليل على قدرتنا على البعث والخلق الجديد الأقوى والاكمل ولقد علمتم النشئه الأولى فلولا تذكرون ألا ترون البذرة التي تبذرونها والتي تتضمن الماده الوراثيه للنبات اثر ما تحرثون فنحن الذين نخرج منه زرعا زاهيا جميلا اذهى من البذره واقوى وقدرنا فيها موضع ضعف وهو تحطمه وموته الا ترون الماء الزلال الذي تشربون فرايتم الماء الذي تشربون ألسنا نحن الذين انزلناه من المزن والسحب على أصفى احواله وأتمها بعد أن كان ملوثا في الأرض بالأملاح والأتربة وغيرها فحولناه إلى اتم صوره الا ان قدرنا فيه موضع ضعف وهو انه متعرض ليكون اجاجا ألا ترون إلى النار المتوارية في الاغصان والصخور نخرجها لكم على أحسن احوالها لتنتفعوا بها إلا أن قدرنا فيها موضع ضعف وهو خبوتها وتواليها لقد قدر الله في كل منها ضعفا ليوقن العبد بأن الدنيا ناقصة بنعيمها وعذابها بينما الآخرة أتم منعيما وعذابا فلا موت فيها وانما الخلود الابدي إن جميع هذه المذكورات من ماده وراثيه وتراب وماء ونار ما هي إلا أصول خلقكم وهي جميعها تحت قدرتنا اليس الذي نقلكم فيها أطوارا إلى احسن أحوالها وصورها في الدنيا بقادر على أن ينقلكم إلى أتم حال منها بعدما تتوارون في التراب مع وجود مادتكم الوراثيه كامنه فيه فسبحان من كملت عظمته فسبح باسم ربك العظيم اما إذا تسألتم كيف السبيل إلى الفوز بأتم النعيم واعلى المراتب مع السابقين او الالتحاق باصحاب اليمين ما عليكم إلا بذل الأسباب ودعوا الباقي لله تعالى فهو متكفل بالأسباب غير المقدوره ومتكفل بالنتائج رايتم وحده بناء الامه وهو الفرد وهم اولادكم من أصلابكم هل انتم خلقتموهم ما كان منكم إلا بذل الأسباب وهو الامناء وكذا ماده قوام الفرد وهو قوتكم من الحبوب لم تقوموا انتم بزراعته واخراجه انما اقتصر دوركم على بذل السبب وهو بذره الحبوب والذي يسمى بالحرث والله تعالى هو الذي يجري تأثيرها لتحقق النتائج بل ان الله تعالى بفضله يكرمكم امورا لا يد لكم عليها الماء العذب الزلال الذي به قوام كل شيء حي فان الله تعالى ينزله لكم بفضله ولا يد لكم عليه اما إذا علم الله فيكم سوء القصد فربما يقلبه إلى الضد فلا يجني العبد منه شيئا فتتحول البساتين إلى حرائق والمياه العذبة إلى أجاج بل ان الله تعالى قادر على أن يجري من الأسباب نتائج ضد ما يتوقع منها الا ترون إلى الأشجار الخضراء التي نشأت من الماء ومملوءه الماء اليست هي سببا لاشعال النار فكيف يخرج من الجسم المائي نارا وهما متضادان فما على العبد إلا بذل الأسباب أما التوفيق إلى النتائج فبيد الله تعالى وحده وللحصول على التوفيق الالهي إلى المراتب العليا ما عليك الا ان ترتقي همتك الى المعالي والى مواقع النجوم بقلب طاهر فلا اقسم بما وهق النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم فشمرو للوصول الى اعلى المواقع والمراتب ولتكن هممكم اعلى من همم اهل الدنيا الذين يغزون الفضاء بمركباتهم واجهزتهم للوصول إلى مواقع النجوم ولتكن همتكم اختراق السماء للوصول إلى موقع عال فوق السماوات عند اللوح المحفوظ فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم ولن تفوزوا بذلك الا إذا اقبلتم بقلب طاهر متمسكين بأفضل الكتب السماويه بالقران الكريم المحفوظ في الكتاب المكنون عند الله تعالى ذاك الذي لا يمسه إلا المطهرون وهذا مقام أهل الطهاره فمن تمسك به وعمل ارتقى إلى ذاك المقام العالي انه لا يصار إليه بالنفاق والمداهنه والتكذيب اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون إنما يصار إليه بالصدق مع الله والتشمير والعمل الدؤوب بالصفاء والشكر والتصديق وإذا ما رايت نفسك قد ارتقيت إلى النجومية فإياك والعجبه والكبر اذ يكفيك أن تتفكر في موعظه الموت فلولا إذا بلغت الحلقوم لتتهاوت تلك الامراض القلبية ولتتعرف على حقيقه نفسك فما هي إلا سويعات فإذا بالروح قد بلغت حلقومها وإذا هو يودع من حوله ويتهاوى الجاه والملك والمال والكبرياء وتزول زهره الحياة الدنيا ويظهر حينئذ نقص هذه الحياة ليبشر بأرفع المواقع في قبره ويوم القيامة وهي مرتبه المقربين العليا فيفوز باتم من عيم جعلنا الله من أهلها فاما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عيم او يبشر بالدرجه التاليه لها ليكون من أصحاب اليمين وإلا كان نزوله حميما وجحيما اخفض المواقع وأسفلها اعاذنا الله منها ليعلم حينئذ نقص الدنيا وكمال الآخرة نعيما وعذابا ويعلم أن الموفق والمعين هو الله وحده فسبح باسم ربك العظيم الذي كملت نعمته وعظمت لكمال عظمته وجلاله فهذه بعض الأسباب المعينة للوصول إلى النجوميه والمراتب العاليه وهذا مقصد سوره الواقعه وهو أن الوصول إلى اعلى المواقع باكمل الأحوال يحصل يوم البعث يوم الواقعة سوره الحديد, سورة الحديد ان من أكبر الأسباب المعينة على بلوغ تلك المنازل العليا والمراتب الجليله هو المسابقه في الانفاق في سبيل الله تعالى ولكن ليعلم اولا أن الله تعالى له كمال العظمة والمجد والعزه وله كمال الملك والتدبير للكون والعلم دقيق بكل ما يدور وله كمال الغنى عن العباد وعن انفاقهم وعن جميع الخلق له ملك السماوات والأرض اما سبب الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى فهو نشر رايه لا اله الا الله محمد رسول الله على وجه الأرض آمنوا بالله ورسوله وانفقوا ونصره النبي صلى الله عليه وسلم ووفاء للميثاق الالهي ولاخراج الناس من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن الإنفاق في سبيل الله تعالى له قدر عظيم عند الله تعالى فهو دليل الايمان ولمن انفق الاجر الكبير وأعظم الدرجات والوعد الحسن بل هو قرض يقع في يد الله تعالى فيربيه الله له ليضاعف له الجزاء ويتوالى عليه الكرم الالهي والنور التام يوم القيامة لاسيما حين الجواز على الصراط ويبشر بالبشارات الكبرى منها الفوز العظيم بالجنات والنجاة من العذاب بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم اما الاعراض عن الإنفاق في سبيل الله تعالى فهو بذرة النفاق وعاقبته فقدان النور يوم القيامة وطريق الذل والهوان وتغلق في وجهه ابواب الرحمة وتفتح له ابواب العذاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب ومن عواقبه أن يتخلى عنه عند الحاجة وفي الحالات الحرجه وتفتح له ابواب الفتن على مصاريعها ويجاز بالشعور بثقل الطاعه والشكوك والانغماس في الغرور ونسيان مصالح النفس والغفلة عنها وتمكين الشياطين منه وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور واذا حل عليه العذاب لا تقبل منه الفديه ولو كانت اضعاف الصدقة المطلوبة ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ومن عواقبه أن يجزل العبد بقسوه القلب وذهاب الخشوع ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله اما ثمرات الانفاق في سبيل الله تعالى فمنها ما هو قاصر على النفس ومنها ما هو متعد إلى الغير أما الثمرات القاصره على نفس المتصدق فهو الاجر الجزيل المذكور سابقا ويثاب برقة القلب وزوال قسوته ويرزق الخشوع ويحيي له قلبه كما يحيل الارض بعد موتها ويوفق برجاحه العقل لعلكم تعقلون والمضاعفه في جميع انواع الأجور ويحظى بالكرم الالهي والزياده في الإيمان والارتقاء إلى مرتبة الصديقيه إن الإنفاق شهاده على صدق الإيمان ويكرم بالانوار القلبيه والحسيه والمنزله الخاصه عند الله تعالى اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم هذه الثمرات وحدها كيفيه لان يبادر العبد إلى الانفاق في سبيل الله تعالى فبادر واستعن بالأسباب المعينة على الإنفاق في سبيل الله تعالى اول هذه الأسباب الاستعانه بالله تعالى والالتصاق بجنبه والتعرف على ثوابه ومعرفة حقيقة الدنيا وما وسرعة زوالها والزهد فيها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ومما يعين على الإنفاق كثره المطالعه في النصوص الوارده في الترغيب بالصدقه والترهيب من تركها واتخاذ اخوه يعينون عليها فهتسابق معهم عليها ومما يعين على الإنفاق في سبيل الله تعالى كثره الاستغفار فالذنوب من أكبر أسباب التثاقل عن الإنفاق وكذا الإيمان بالقدر والصبر على المصائب واليقين بان الرزق مكتوب لا تنقصه النفقة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرئها واجتنب موانع الانفاق في سبيل الله تعالى منها الشك في الذهن والتربص عن الإنفاق خشيه انقلاب الدائره على المسلمين أو طلبا لذلك ومنها صرف الاموال فيما تفتن فيه النفس من اللذات والشهوات المحرمه والمعاصي ومنها خداع الأطماع وطول الامل والتسويف ومما موانع الانفاق الانغماس في لعب الدنيا ولهوها وزينتها اعلموا ان ما الدنيا لعب ولهو وزينه وجمعها للمفاخره فيها والمكاثرة في المال والولد والاتباع ومنها عدم معرفه حقيقة الدنيا والاغترار بها ومنها الغفلة عن ثمرات الإنفاق في سبيل الله وعواقب تركه ومما وانهن عن كثرة الذنوب وضعف الإيمان بالقدر وظنه أن النفقه تنقص الرزق المكتوب والإمساك خوفا من المصائب المستقبلية وتقلبات الدهر ومنها بعض أمراض القلب كالبخل والتكبر والاغتيال بكثره المال ومما موانع الانفاق سوء الاصحاب والخلان ومصاحبة البخلاء والله لا يحب كل مغتهل فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل أما ثمرات الإنفاق في سبيل الله تعالى المتعدية إلى الغير فهي نشر الرساله الإلهية وإقامة الكتاب والدين في الأرض وتحكيمه وإقامة العدل وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ومنها إعداد عده الجهاد ونصر الدعوه وتقويتها واعزازها واستمراريتها مدة طويلة تفوق بقاء نوح عليه السلام في قومه حتى تنتقل إلى الاجيال القادمه ومن ثمراتها المتعدية إقامة الحجة لهدايه الناس كما أقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم الحجة في ذلك ومن ثمراتها المتعدية بقاء دعوه التوحيد في ذرية المنفق ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب وتجديد دين الامه كما جدد عيسى عليه السلام دين بني اسرائيل ومنها تخليص الأمة ونجاتها ونشر الرأفة والتراحم بين أفراد الأمة ومن ثمراتها تنزل رحمه الإلهية على المجتمع ياتيكم كفلين من رحمته ومضاعفه فضل الله على الامه اما وجوه الانفاق فهي في إظهار البينات وإظهار صحة القرآن وما جاء به ونشره ونشر العدل والانفاق في الجهاد في سبيل الله تعالى وفي وجوه المنافع المتعددة للناس ومنها الإنفاق في نصرة الدين وإطالة مدة الدعوه وفي رد الشبهات وإقامة الحجج والانفاق في كل ما استجد من الدعوه لتثبيتها وتصديقها وفي تجديد دين الأمة ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم ومنها الإنفاق في نشر الرافه والرحمة في المجتمع ومحاربه البدع وفي الختام ليس المقصد من الانفاق الترهب والخروج من جميع المال ولا المطلوب الإنفاق على كل ما يتدثر بدثار الدين كالبدع وان زعم الاخلاص ولا هنئتني بتدعوها ما كتبناها عليهم إنما المطلوب في الإنفاق استصحاب الاخلاص فيما فيه رعايه الأمر الشرعي وفيما يحبه الله تعالى واستصحاب الهدف وهو تقوى الله تعالى والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم واستصحاب الأجر المذكور وحسنات الإنفاق اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وليعلم ان الانفاق في سبيل الله كرامه يختار الله له من اختصه لجلاله وان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا مقصد سوره الحديد الإنفاق في سبيل الله تعالى ومكانته وسببه وما قال الاعراض عنه وثمراته ومقاصده والاسباب المعينه عليه وموانعه ووجوه صرفه سوره المجادله سوره المجادله ومن الاسباب التي ترفع العبد إلى مقام الزلف أن يحسن اختيار من يبث اليهم نجواه وهمومه واحزانه واولاهم واعلاهم هو الله تعالى فهو الذي يسمع نجواك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن أفضل القرب أن تتخذ الله خليلا ومن أفضل الاعمال مناجاته والشكوى إليه فإنها ترتقي بالعبد ارتقاء سريعا إلى مقامات عليا ويجد لها عند الله استجابه سريعه ولو كانت الشكوى من قبل اضعف الخلق يخاصم قويا بيده زمام الأمر الظاهر فمن الخلق من يكون أقربهم إلى قلبك وتبث إليه شكوى قلبك وهو أقرب الخلق إلى نجواك وهمومك فلا تامن من أن يفاجئك بقطع علاقته بك وانت في اضعف احوالك وفي أشد الحاجة إليه يقطعها بكلمة واحدة كلمة كذب وزور يريد أن يقضي بها على ربيع العلاقه السابقه معك يقطعها باغلظ الايمان كالظهار مثلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم اما الله تعالى فهو خير الخلان وخير من تناجيه وتبث إليه الشكوى فقد اتصف باكمل صفات المناجا فهو الذي يدوم معك ويسمعك ويبصرك ويكون سندا وركنا ركينا لك ويقتص لك مظلمتك من ظالمك ويستجيب لك استجابه سريعه شافية، تتضمن أفضل الحلول وأدومها، ويدبر لك امورك ما علمه بما يدار حولك ويحاك لك من الكيد الخفي فهو الشهيد الخبير البصير ما يكون من نجوى ثلاثه إلا هو رابعهم احسن اختيار من تناجي ولا تناجي إلا من لمست فيه صفات المناجا ولكن اعلم أن للنجوى ضوابط فإياك وتعديها وإلا فالعقوبه الالهيه الأليمة المهينه وفيها الكبت الالهي من هذه الضوابط عدم التناجي بالإثم والعدوان ومعصيه الرسول وكل ما فيه اذاء للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وامته والتعرض لرسالته وشريعته وإنما التناجي بالبر والتقوى ومنها عدم التناجي بقصد إدخال الحزن على قلب المسلم انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ومن ضوابطها أن تفتح في المجلس لمن طلب منك ذلك ليناجي من يريد مناجاته لا سيما لمناجاة العلماء أو كان الطالب للمناجاة عالما فطلب منك التوسعة لاخر أو القيام من المجلس لذلك وإذا قيل شذو فنشذ ومن ضوابطها عدم الاثقال على العلماء باطاله النجوى إلى أن يطلب منك العالم الانصراف ومنها عدم الاكثار من نجوى العلماء اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه أحسن اختيار من تناجي ورتبهم حسب الاولويه وعلم أن اولاهم هو الله جل جلاله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أهل العلم وأهل الإيمان والطاعه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واحذر من اتخاذ اعداء الله خلانا تناجيهم وتفضي إليهم لا سيما من غضب الله عليهم وعلى راسهم اليهود ومن سار على نهجهم كالمنافقين الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم وكذا من يحلف على الكذب ومن يستحوذ عليه الشيطان ومن كان بعيدا عن ذكر الله تعالى وكل من حاد الله ورسوله ولو كان ابا او ابنا أو اخا او من العشيره اذا التزمت بما سبق دخلت حينئذ في جملة حزب الله المخلصين اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هذا مقصد سوره المجادله الدعوه إلى حسن اختيار من تناجي والتأدب بأدب النجوى لترتقي إلى المنازل العليه والمرتبه النجوميه سوره الحشر سوره الحشر الحشر من جعل غير الله عدته وتوكل عليه وجعله ملجئا له وركنه فارق الله عليه شمله وعذبه به ومكربه بينما من جعل الله عدته واعتمد عليه وتوكل عليه تهوت امامه كل الحصون والقلاع بايسر الطرق واهون الأسباب سواء كانت حصونا مادية او اقتصاديه او سياسيه او بشريه او شيطانيه فالحصون الالهيه هي الوحيده النافعه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم فكل من شاق الله وشاق رسوله سقط وتهاوى مهما عظم وانقلبت عليه الوسائل والاسباب التي يتعاظم بها واصبحت عذابا عليه ووبالا ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الم تتهوى تلك القلاع اليهوديه والحصون المنيعه التي سعوا في تشييدها عقودا من السنين فاخذوا يخربونها بايديهم وايدي المؤمنين الم تتهوى معها تلك الحصون الاقتصادية التي تزودوا بها قبل الحصار النبوي وكانت تكفيهم سنين قادمة فسقطت بايسر الوسائل إن شده تعلقهم بالمال والاقتصاد جعلت قلوبهم تحترق لأقل خساره فيه وهو احتراق بعض الاشجار فانهارت نفوسهم واستسلموا بلا قتال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاصبحت أموالهم وكنوزهم التي جمعوها سنين عديدة وورثوها أصبحت فيئا لله ولرسوله وارثا لليتامى والمساكين وبن السبيل ولفقراء المسلمين وللمهاجرين والأنصار وللامه الإسلامية جمعاء فمن سار في الركب الالهي مهتدي بالهدى النبوي عظم شأنه ولو كان ضعيفا مستضعفا كالمهاجرين المستضعفين أو كان مشتتا امره متفرقه احواله كالانصار أو لم يكن له ذكر مهما لم يولد بعد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ألم تتهوت تلك الحصون السياسية التي خططوا لها مع المنافقين في ميثاق الدفاع المشترك لان أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم لقد تهوت بأيسر حصار وأيسر عمل ألم تتهوت تلك الحصون البشرية من اليهود الذين تجمعوا داخل الحصن ومن ناصرهم خارجه الَمْ تَتَهَاوَى تِلْكَ الحُصُونُ الشَّيْطَانِيَّةُ وَمُمَالَأَةُ الشَّيَاطِينِ لَهُمْ سَوَاءٌ كَانُوا مِنَ الْإِنْسِ أَوْ الْجِنِّ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ لَقَدْ تَبَرَّأَتْ مِنْهُمْ جَمِيعُ الْمُمَالَآتِ وَالْحُصُونِ سَوَاءً الْبَشَرِيَّةُ وَالشَّيْطَانِيَّةُ وَالْمَوَاثِيقُ السِّيَاسِيَّةُ أَمَامَ عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَفَرَّقَ شَمْلُهُمْ وشدده الخلافات والعداوات بينهم واصبحتم انتم اشد رهبه في صدورهم فالحصن الحصين هو الله تعالى وتقواه بحسن العمل ثم انظر فيما قدم العبد لاخرته ثم تقوى الله مرة أخرى بمراجعة النفس ومحاسبتها بعد العمل وعدم نسيان الله تعالى ويتحقق ذلك بالتمسك بالقران وتدبره والخشوع إلهه وخشية الله وتصدع القلب لعظمته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فهو الإله الأوحد فلا يلجأ إلا له ولا يتوكل إلا عليه ولا يعتمد إلا عليه ولا يطمئن إلا له فله كمال الملك والتصرف والقداسة والجبروت والكبرياء والعظمة وله كمال العزة والحكمة وله جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى فهو الذي خضع له الكون وذلت لعظمته الكائنات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذا مقصد سوره الحشر أن من جعل عدته وعمدته غير الله وتوكل عليها ففرق عليه شمله وتهاوت حصونه وعذب به بينما من جعل الله تعالى وكيله وعدته نال خيري الدنيا والاخره وجمع له شمله سوره الممتحنه سوره الممتحنه الولايه لله تعالى وحده والموده له وحده فلا توالي إلا فيه ولا تواد إلا فيه اما اعداء الله تعالى فلا ترجو منهم الخير وان تظاهروا به لكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق فانهم متى ما ظفروا بكم تنافسوا فيكم ايهم اشد تقطيعا لكم وعداوه لسانا ويدا فتبرؤوا منهم ولا تتخذوهم اولياء ولو كانوا ارحامكم واولادكم ولو كانت لهم يد عليكم لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم فخير اسوه لكم الخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم الذي تبرأ من قومه ومن دينهم بل تبرأ من ابيه الا في الاستغفار له الذي وعده به لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لعل هذه البراءه تجعل الكفار يراجعون انفسهم لا سيما ذوي القربه وذوي الرحم فلعلهم يسلمون بعدها فيجعل الله تعالى حينئذ بينكم وبينهم موده فالله قادر على ذلك والله قدير والله غفور رحيم إن المودة المنهي عنها في حق الكفار هي خالص المحبة فهي أخلص درجات المحبة فعدم موده الكفار لا يقتضي ترك محبتهم وبرهم والقصط إليهم فقد يحب المسلم أباه الكافر او امه او زوجته ومن أحسن إليه ولكن لا تبلغ درجة المودة فالله تعالى يحب الاحسان إلى من أحسن إليك فلا بأس من بره اما الخصم الذي اظهر خصومته لكم وسعى فيها وقاتلكم واخرجكم من دياركم فلا موده ولا محبه ولا بر ولا مواله انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم فهذا من تمام البراءه منهم وكما انه لا ولاء للكفار سواء ان كانوا اولادا او ارحاما او اباء فكذا لو كانوا ازواجا فمن تمام البراءه من موالاه وموده الكفار ممن لم يؤمن بكتاب سماوي عدم نكاحهم ومناكحتهم وإذا كانت عقودا سابقه فهي مفسوخه ولكن بلا ظلم فردوا اليهم مهور النساء المسلمات اللاتي فارقنهم بسبب هذا الحكم الالهي واطلبوا من الكفار مهور زوجاتكم الكافرات بعد مفارقتكم لهن وانقصرو في رد المهور فتقاصوا منهم في اقرب فرصه واقرب غنيمه إن المؤمنات في مصاف الرجال الكمل فهن خير من اضعافهن من الرجال الكفار ولو كانوا آباء أو ابناءا أو من اشراف الكفار فموالاتهن خير من موالاتي ومؤاده اشراف الكفار فهن اولى بالبيعه والاستغفار لهن فبايعهن واستغفر لهن الله فهذا مقصد سوره الممتحنه يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم سوره الصف الصف ما علاقه المؤمنين ببعضهم فيجب أن يوالي بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا ويتراصوا في صف واحد كالبنيان المرصوص لا سيما في مجابهه الاعداء لينصر الله هذه الامه إن من أظهر لوازم الموده والموالاه بين المؤمنين أن المؤمن اذا حدث أخاه صدقه وإذا وعده وفى وإذا اتمنه أدى الامانه لما تقولون ما لا تفعلون وأن يحرص أشد الحرص على أن لا يخذ له ولا يسلمه الى الاعداء والا يحدث في صفوف المؤمنين خللا باي صوره من الصور لا سيما مع القادة البرره فإذا ما ابدينا للقاده ولغيرهم من المؤمنين قدرة واستعدادا لامر ما كالقتال مثلا فحل القتال وجب علينا أن نوفي التزامنا معهم فنصدق حديثنا ونوفي وعدنا ولا ناخذ لهم ولا نسلمهم لنكون صفا واحدا متراصا لا خلل فيه فالمسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ومن لوازم الموده والموالاه ان يجتنب المؤمن كل ما يؤذي اخوانه المسلمين لا سيما اهل الحق ودعاته وقادته ولا يؤذيهم في الحق الذي جاءوا به والا ازاغ الله القلوب عياذا بالله واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم ومن لوازم الموالاه والموده أن يتناصح المؤمنون فيما بينهم وأن يقبل المؤمن الحق من اخيه إذا جاء به لا سيما إذا صدقته الأدلة والبينات فالمؤمنون يصدق بعضهم بعضا فيصدق المؤمن من سبقه من أهل الخير والإيمان ويكون سليما الصدر تجاه اخوانه السابقين واللاحقين ولا يحمل الغله لهم ويوصي ابنائه واتباعه بمتابعه الحق إذا وضح ومتابعه اهله أيا كان مصدره لا سيما اذا كان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصيهم بمتابعه من يأتي بعده من أئمة الخير والهدى بلا غل ولا حسد كما صدق عيسى عليه السلام رساله موسى عليه السلام ووصى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث واذا قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله إليكم مصداقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وان يوقر ائمه الخير والهدى ولا يفتري عليهم ولا على دعوتهم ودينهم ولا يظلمهم لا سيما من تحمد سيرته ويوصي اتباعه بذلك فهذا الأمر أحمد عند الله تعالى ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن لوازم الموالاه ان يحذر المؤمن من ظلم اخيه أو اعانته على الظلم فالظلم من اكبر اسباب تقطع الامه وهزيمتها كما قيل إن الله لا ينصر الأمة الكافره العادلة على المسلمة الظالمة هذه القواعد الايمانيه في الاخوه في الله هي التي تجمع الامه على قلب واحد فيظهر الله حينئذ دينها وينصرها هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أيها المؤمنون احذروا اعداءكم الكفار فإنهم دوما يسعون في زرع الشقاق والفرقه بين ابناء هذه الأمة لالا تكتمل وحدتها وقوتها فيلطئ انورها وليتسلطوا عليكم يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ايها المؤمنون عليكم باربح تجارة وهي التجاره مع الله تعالى بالايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله لنشر دينه والتلاحم مع آئمة الهدى ومناصرتهم لتكونوا صفا واحدا لنصرة هذا الدين فاما شهادة تفوزون بها بجنة عدن واما نصر وفتح فكونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله حينئذ تبقى هذه الامه منتصره ظاهره على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى ياتي أمر الله هذا مقصد سوره الصف دعوه المؤمنين لان يوالي بعضهم بعضا ليكونوا صفا واحدا لينصر الله تعالى بهم دينه سوره الجمعه سوره المؤمنون لقد أكرمكم الله تعالى بان جعلكم من هذه الامه الكريمة على الله تعالى والتي جعل لها خصائص ملكية قدسية تفوح منها رائحه العزه والحكمه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم فقد خصها الله تعالى بأفضل رسول على وجه الأرض وسيد البشر وأزكاهم وإمام الانبياء يتلو عليهم آيات الله ويستنبط لهم دررها ويعلمهم شريعه الله التي ملئت حكمه وخصهم الله تعالى باحكم شريعه ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لقد أكرم الله هذه الامه وأكرم كل من سيلتحق بها ممن لم يجي بعد فضلا منه وجودا وكرمه فحافظوا على هذا الاختصاص وهذه الخصائص والمنح الإلهية الالهيه وخذوا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحق وذلك بتلاوه الايات والعمل بالكتاب والعمل بالحكمه وهي السنة النبويه لتزكوا قلوبكم ومعاملاتكم واخلاقكم فيتحقق الاختصاص الالهي فيكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا تكونوا كاليهود لما اكرموا بالمنح الالهيه والتوراه وهو سفر عظيم فيه الوصايا الإلهية العظيمه لم يعملوا به ولم ينتفعوا كمثل الحمار يحمل اسفارها انما اخذوا يتغنون بأنهم اولياء الله من دون الناس اختصهم الله تعالى واختارهم على العالمين مع تفريطهم بأصل الكرامه والولايه قل يا ايها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين بل فرط اليهود بأظهر شعائر دينهم وخصائصه ومن أظهرها العيد الاسبوعي الذي تقام فيه الشعائر الدينية فضيعوه فاحرصوا أنتم أيها المؤمنون أشد الحرص على يوم الشعائر الأسبوعي وهو يوم الجمعه فقد هداكم الله له وخصكم به ولا تتشبهوا بهم فتفرطوا فيه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله ولا تجعل الشواغل الدنيويه والتجارة تلهيكم عنه وعلى وجه التحديد عند النداء إلى صلاه الجمعه إلى الفراغ منها واعلموا أن العقود التي تعقد في الوقت المذكور من قبل من وجبت عليه الجمعة عقود باطله اما سائر اليوم فمارسوا حياتكم العاديه فهذا لا ينقض تعظيم يوم الجمعه يوم الشعائر الأسبوعي فقد أكرمكم الله تعالى بان لم يحمل عليكم اسرا كما حمل على اليهود بعدم العمل يوم السبت يوم الشعائر الأسبوعي ولكن أكثر من ذكر الله تعالى في هذا اليوم المبارك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا إذا كانت العقود التي تعقد عند النداء الى صلاه الجمعه باطله على وجه العموم مع صرف النظر من هو الخطيب وفي أي عهد من العهود فكيف الحال إذا كان الخطيب هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من اعظم خصائص هذه الأمة والذي أجهد نفسه لتعليمها وتزكيتها وتلاوه الكتاب لها والذي اجر الله خصائص الامه على يديه هل يصلح أن يترك قائما يخطب ليان فضل المصلون إلى قافله تجارية أو صفقه ماليه وإذا راوا تجاره او لهوا نفضوا إليها وتركوك قائما فلا تفرطوا بالخصائص التي أكرمكم الله بها فهذا طريق الخذلان وضياع القدر والمكانة عند الله تعالى هذا مقصد سوره الجمعه هو العمل للمحافظة على الكرامات الالهيه والخصائص التي اختص الله بها هذه الامه لتكون امه شامخة عزيزه سوره المنافقون أيها المؤمنون احذروا الفئة التي تسعى في طمس خصائص هذه الأمة وضياع مكانتها تلك الفئه الخبيثه المندسه بين صفوف المؤمنين وهم المتلونون المنافقون إن اهل النفاق يسعون دوما في زرع الشقاق وبث الفتنة واشعال الحروب بينكم يظهرون الإيمان والموده والموالاه بكثره الحلف الكاذب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ويظهرون التاييد والبناء للامه بأقوالهم ويخفون هدمهم للأمة الإسلامية لذا لا تجد منهم ادنى مساهمه فيه فلا يعتمدوا عليهم انما هم كالخشب المسندة المتآكلة التي لا ينتفع بها واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة انهم اجبن الخلق وأشدهم عداوة للإسلام واهله من شدة حقد قادتهم وبغضهم لهذه الأمة ولنبيها وغيظهم من الإسلام وكيدهم له انهم اذا افتضحوا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم بل ويسعون في تجفيف منابع الدعوة لاجتثاثها يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله لينفض الناس عن الإسلام إنهم يستغلون كل ثغره لاذلال الاسلام واهله يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الأذل أيها المؤمنون قد يستعمل المنافقون وسائل أخرى لهدم الدين وهو تخويفكم من مستقبل اولادكم وضياع اموالكم إذا ما تابعتم النبي صلى الله عليه وسلم وانفقتم اموالكم وبذلتم جهدكم في سبيل الله تعالى ولكن يعلموا بأن لله خزائن السماء والأرض فمن انفق لوجه الله تعالى حفظ الله له امواله وضاعفها وبارك فيها وفي اولاده وَمَن تَمَسَّكَ بِهَذَا الدِّينِ وَسَخَّرَ أَمْوَالَهُ وَأَوْلَادَهُ في خِدْمَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الله تعالى فَإِنَّ الله تَعَالَى سَيَحْفَظُ له مستقبل أَمْوَالِهِ وَأَوْلَادِهِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ كَمَالَ الشَّرَفِ وَالسُّؤْدَدِ وَالْعِزَّةِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فَاْعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ وَاسْعَوْا فِي بِنَائِهَا وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ الله وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت يابن الله تعالى لكم دنياكم ويبارك لكم في اخراكم وهذا مقصد سوره المنافقون الحذر من فرقه المنافقين المندسة في صفوف هذه الامه لتخاذلها واجتثاثها